انتي الحبيبة وناسي وقرب الخلان والاخ والاخت والاصحاب والعمه وانتي لضياع العمر دارب واهل ووطان وانتي حوايج زماني لا رفع كمة انتي الحبيبة وناسي وقرب الخلان أصحاب والعمر وانتي وانتي رضي على عمر درب وأهل وأوطان وانتي حواهي زماني لا رفع كم وانتي الفرح لطريقي صاد في الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شمى وأنت الفرح لو طريقي صادف الأحزان وانتي عطر ماتمل الروح من شمها الكل بالكل أنت وأنت الكل بالكل الكل الكل بالكل أنت وأنت الكل بالكل الكل بالكل انتي وانتي الانسان اللي بخافه قيمه كان دوم بالقمة وانتي غرام القلوب ومتعة الاعيان وانتي سحاب الظما وقت النشف الكل بالكل انت وانت الانسان اللي بخاف مكان دوم بالقمة وانت غرام القلوب ومتعة الاعيان وانت سحاب الظما وقت النشف فما انت الحبيبة وناسي و الاخ و الاخت و انت على مر وانتي أنتي الفرح لو طريقي صادف الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شم وأنتي الفرح لو صادف الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شم الكل الكل انتي الكل الكل انتي يفداك يا عمري وتفدا بسمتك زمان ولا حياتي بدونك ما هي مهمة.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 فيه الناس ملتمة وانتي الحبيبة الخلان وانتي على وانتي وانتي الفرح لطريقي صاد في الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شم وانتي الفرح لو طريقي صاد في الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شمال <متحدث> الكل الكل لا الكل الكل لا بالكل <متحدث> انتي وانتي الكل <�متحد> ما قدر ما قدر أحسك والمح خاطرك زعلان القلب وشلوني لو لا يمسلم وآمن بالعلي الرحمن لا لك العمر كل لين ما تم مقدر حسك ولمح خاطرك زعلان القلب وشلون ينبضلوفك الدم لو لا يمسلم وآمن بالعلي الرحمن لسجد لك العمرة كل لين ما تمارا انتهيك أبيبة وناسي والقرب الخلال والآخر والأخت والأصحاب وانتي وانتي الفرح لو طريقي صاد الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شما انتي الفرح لو طريقي صاد الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شما الكلّب الكل implemented وانت الكلّب الكل الكلّب لا لا لا لا تظني غرامي بس كلام لسان كل احاسيسي بوجودك حيل مهتمه لا تسالي لا احبك واعشقك بجنان اموت بالحب ومنه ما يحب ام لا لا تظني غرامي بس كلام لسان كل احاسيسي بوجودك حل مهتمه ولا تسالي ليه احبك واعشقك بجنان اموت بالحب ومنه ما يحب انت حبيبه وناسي واقرب الخلانه انت الاخ و الاخت و يا و أمي أنت الفرح لطريقي صاد في الأحزان وانت عطر ما تمل الروح من شماء صاد في الأحزان وانت عطر ما تمل الروح من شماء شماء وانت الكلب الكل، الكلب الكل انت وانت الكلب الكل